وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم ان ما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة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 الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون ني إلى النار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 ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، ردنا الله،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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل انتم مغنوون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الناس قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عما نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم, رسلكم بالبينات قالوا بلى بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين في طلاب